وبعده سنستكمل إن شاء الله تعالى التعليم حول الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وكنا قد توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى سائدة ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أن العمل لغير الله تعالى على أقساب وهذا الكلام في كتابه جامع علوم الحكم قال فتارة يكون رياء محضى لا يقصد به سوى مراءات المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وإن صاحبه يستحق المقتى من الله تعالى والعقوبة هذا الوجه الذي ذكره الشارع عن ابن رجب رحمه الله تعالى يدل عليه قوله تعالى في صفة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى في خبر الثلاثة الذين تسعر بهم النار عياذا بالله فكل منهم فعل ليقال عنه كذا وكذا قال الله تعالى فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار فهذا ظاهر أنهم فعلوا ما فعلوا ليقال عنهم ما قد يرفعهم ظنوا فإذا بما قيل فيهم يخفضهم عند الله تبارك وتعالى ويورثهم النار وبئس المصير قال وشارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطوانه وإن كان أصل العمل لله عز وجل ثم قرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف وقد اختلف العلماء من السلف في للرسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجاز على أصل نيته هذا ما نقله الشارح عن ابن رجب رحمه الله تعالى فالوجه الأول من هذه الأوجه أن يكون عمله رياء المحظى الثاني أن يكون عمله لله عز وجل ويشاركه الرياء فهذا يمكن أن يدخل الرياء مع بداية العمل ويمكن أن يطرأ الرياء على العمل بعد دخول المرء فيه بنية خالصة لله عز وجل فإذا شاركه من البداية فحبوطه وارد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه غيري طركته وشريكه أو وشركه وفي رواية اذن ماجة رحمه الله تعالى فأنا منه بريء وهو للذي أشرك الوجه الثالث وهو طروق الرياء على العمل فقد فرق او بين ابن جرير رحمه الله تعالى أن الاختلاف الذي أشار إليه ابن رجل ونقله الشارع إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة قراءة القرآن والذكر وإنساق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحكاد إلى تجديد نية بقي وجه لم يذكره وإن ذكره ابن رجب رحمه الله وهو إذا عمل العمل خالطا ثم ألقى الله عز وجل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل ورحمة منه جل وعلا واستبشر المرء بذلك لم يضره ذلك وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى ما عن الرجل يعمل العمل لله عز وجل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن في الكلام السابق اللي ذكر ابن جريل رحمه الله تفريق بين طروق الرياء على عمل متصل الأركان وآخر منتصل الأركان فالصلاة أركانها متحدة فهي تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فعندئذ إذا دخل الرياء في أي جزء من أجزائها فالظاهر أنه متى استرسل مع هذا الرياء واطمأنا به وركن إليه فسدت صلاة فإن اجتهد وقطعه ولو تكرر ذلك فالمرجو من فضل الله عز وجل أن يؤجر على مجاهدته لشيطانه ومحاولته الجادة لإخلاص وجهه وعمله لله تعالى وهذا بخلال عمل لا يتضبط أوله بآخره أحد يقرأ قرآن فقرأ ربع مثلا وقصده اتغاء وجه الله عز وجل فبينما هو يقرأ اتدخل عليه رجل فبدأ يحسن صوته ويجود تلاوته ليقال عنه أنه إيه قارق قبل أن تدخل هذه النية قلنا قرأ ربع فثوابه في قراءة هذا الربع نرجوه إن شاء الله تعالى وما بعد ذلك إن قطع عملوا بالرياء فعليه إن أراد الثواب أن يجدد نية أخرى ومن هنا نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في مسألة هل النية ركن أم شرق قال واختلف الفقهاء هل هي يعني النية ركن أو شرق والمرجح أن إيجادها ذكراً في أول العمل ركن واستصحابها حكما أي لا يأتي بمناف شرعا شرط ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور فقيل تعتبر أي الأعمال وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستكر ما حل الزحل عندنا حل النية ركن ولا شرط اللي ذهب إليه الحفظ الآن إيه؟ إن إيجادها ذكراً ولا ذكراً؟ ها؟ ذكراً ولا ذكراً؟ بضم الزال؟ أو الزال؟ ولا بكسرها؟ والفرق بينهم إيه؟ ها؟ طيب وذكراً؟ وللأسف يعني بعض المغرضين ممكن يحرك القول إما بتغيير الضغط وإما بإيه؟ بتغيير المعنى كان كده من يعني عبر على ما يقوله الشيخ عمر بن واجد في امور اللغه يعني هو مصائد يعني تجد مثلا واحد تبنى فكره معينه او اعتقد اعتقادا في مساله فهو بين أمرين اما انه ينزل وإما انه ايه على باطل إذا كان على الباب فإذا بين له فتجد يعني يحاول أن يلتمس لنفسه المخافر فهنا يعني مما قاله بعضهم في هذا ان الإمام ابن حجر العفقلام نص على ركنية أن في النية في بداية الصلاة ليه اللي موجود في, صحيح في فتح الباري صفحة كذا الصطر رقم كذا إن الحظ بن حجر قال كذا وإيجادها ذكرا في أول العمل رقم يعني ذكر يقول إيه نويت أصلي كذا أو نويت أتوضأ أو نويت أفعل لكن ذكرا هنا من قبل إيه أن تكون منه على ذهل آه فده الفرق من ذكرا وإيه وذكرا صلي يا لا ترجعش كده احنا هنحتاج كتير يعني يعني تسالوا اهل الفقه في الارض هنسال كتير في اللغه طبعا هي في فتح الباري مش مشكوله طبعا ودي برضه يعني مشكله الكتب اللي تبقى غير مشكول فانت لو رحت تنظر هتلاقي كلام الراجل صحيح وموجود فعلا كده لكن هو المشكله في ايه انها مش مشكوله فهي ذكرا خلاص حسبك ما ايه ما يريد زي وكلم الله موسى تكليف خلاص كلم الله امس اللي تكلم الله عز وجل اه قال وايجادها ذكرا في اول العمل ركن استحبها حكما يعني يظل على هذا الذي نواه وتوجه اليه قلبه طول العمل إلى أن يخرج منه بحيث لا ياتي بمنافي شرع المنافي الشرعي ممكن يقطع هذه الني وممكن تدخل نير الرياء أو السمعة أو ناحو ذلك ده المنافر الشرعي اللي ابن حجر رحمه الله تعالى والظاهر والله تعالى أعلم إن اختلافهم هنا في كونها ركناً أو شرفاً يرجع إلى اختلافهم كلباء كما قل هل هي للمصاحبه أم للسببية بمعنى أنها هي الحامل على العمل فكأن النية هي التي أوجدت هذا العمل وكانت سبباً في إيجاز فلو قلنا إن البقل المصاحبة يبقى حكم النية إيه؟ ها؟ فعلى الأول تكون ركناً والخلاف الحقيقة لفظي ليه الخلاف لفظي؟ سواء قلنا إن النية ركم أو النية شرف الركن والشرف هل يوجد بينهم خلاف الحب؟ الركن والشرط كلاهما يلزم من عدمه العدم كلاهما يلزم من عدمه العدم يعني لو خلت العبادة عن الشرط أو العبادة أو العمل أو العقد أو التصرف يعني لو خل عن أحد أركانه بطر وإذا خلت ذلك عن شروطه إيه؟ ذا على الراجع من القول الجمهور وإلا فالحنافية يفرقون بين الركم والشرط فإن الركم يفتد به أو يفصل به العقد أما الشرط يفتد العقد بفقده فقط فيفرقوا بين الفتسد والفطن دي مش قضيطنا الآن ولكن النتيجة في العبادة واحدة وحدة متفقين مع الجمهور على إن فقدان الشرط مثل فقدان الركم كلاهما يفصل الـ العباد فسواء قلنا بقى انية ركم او قلنا انها شرط المحصلة النهائية ايه ان فقدت بطلة العفعة انما كلهما ايه حكم واحد الفرق بينهم ان الشرط بيكون خارج العمل والركم داخل الاجزاء المكونة للإيه؟ للعمل فتقول الصهارة شرط لصحة الصلاة والسجود ركم الصلاة واضح يا جماعه كده انما في الاخر الحكم ايه الحكم واحد الشرط والركن ان فقد هذا او ذاك فقدت الايه العباده او بطلت العباده طيب هنا بعض الفوائد نضيفها ان شاء الله لما قاله الشارح اولا لم يتعرض الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نواه وهل هو للتأكيد أم للتأسيس فرق بينهم إيه تأكيد إن في عندنا قول سابق أردنا أن نركز عليه ونكرره لإيه ليتكرر تأكيد يعني إعادة للقول مرة ومرة سواء بنفس اللفظ أو باختلاف اللفظ لإيه ليثبت في ذهنه وفكر المتلقي أما التأثير فمعنى إنشاء حكم جديد أما تتكلم يعني بالبلد يطلق صوت بكي يكون الكلام قريبا إن شاء الله فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ده إيه أسس لها حب وهو إنه لا عمل إلا بني طيب وإنما لكل مرئ نانوى هل هو مؤكد بنفس الكلام ده إنه لا عمل إلا بني ولا أضطن فايدة جديدة من وراء هذا القول طبعا هو الأصل إن التأثير أولى من التأكيد بقعدة مضطرضة في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بل في كلام البلاغاء اهل البلاغة الاصل ان كلامهم يحمل على التأكيد بدل ان يحمل على الايه التأكيد لانه لا يلزم الواحد يأكد كل كلمة يقوله ولا لا قد يكون للتأكيد بعض المبررات يعني صلى كان اذا قال قولا او كان إذا حدث بحديث أعاده ثلاثا ليفهم عنه يبقى ده معروف القصد أنه إيه التأكيد إنما هنا الأصل أننا بنقول التأسيس أولى من إيه من التأكيد قال الحفظ العراق رحمه الله في طرح التسريق طرح التسريق قال صاحب المفهم من هو صاحب المفهم؟ لأنه هو الحفظ حجر أيضا قال قال القرطب فهذا يقضي بعض الإشكالات عند بعض الإخت لأننا لدينا نين كرطب أبو العباس وأبو عبد الله وكلاهما مشهور وكلاهما اشتهر بأحد كتبه دون غيره فأبو العباس اشتهر به بالمفهم لو شرح على صحيح مشهور وأبو عبد الله اشتهر به بالتكسير تفرقوا بينه فلما يقول القرطبي في المفهم يبقى مين؟ يبقى ابو العباد وإذا قال القرطبي الأصل عند إطلاق القرطبي أو المشهور بين الناس وهو صاحب, صاحب التفتيت لكن أحيانا بعض الحصاص يطلقوه ويبقى فيها هنا نوع من من الخلق فالقائل هذا الكلام هو أبو العباد قال فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال فجعله للتأكيد ولا شك أن التأثيس أولى من التأكيد وذكر في فائدة ذلك وجوه أولها ما قاله النووي رحمه الله أن فائدته اشتراط تعيين المنوي فإذا كان على الإنسان صلاة مقضية لا يستيه أن ينوي الصلاة الفائدة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما ولولا اللفظ الثاني لقضى الأول صحة النية بلا تعيين الوجه الثاني ما ذكره ابن السمعان في أماليه أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها كالأكل والشرب إذا نوى القوة على الطاع والنوم إذا قصد به فارويح البدن للعبادة والوقت إذا أراد به التعفف عن الفاحشة كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صبق الحديث والوجه الثالث أن الأفعال التي ظاهرها القربة وإن كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة وقد ذكر ذقيق العيد رحمه الله في الاقتراح أن من أحسنه ما يقصد بسماع الحديث من أحسن ما يقصد بسماع الحديث تثرت الصلاة على النبي صلى الله سلم بقصد القربة لا على تبيل العادة يعني ممكن يكون واحد لسانه متعول أول ما يسمع النبي صلى الله سلم هو يتعول على كده وذي أحيانا الإنسان لا يلحظ فيها معنى القربة والتعبت لله عز وجل يعني أنا أذكر مرة وقع لي شخصيا من هذا خطأ يعني تعودت في أسماء الخطبة أو الدارس عندما أقول الله أقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أو نحن ذات فبينما كنت أذكر مرة يعني ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم وهي مسألة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمور الآخرة دون أمور الأكل والشرب ونحوها فذكرت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا سئل عن مأكله ومشربه قال مالك ولها دعها معها حذاءها ترد الشجر وترى تاكل الشجر وترى الماء حتى تلقى ربها ربها هو لك معنى ايه صاحبها فانا علم ان انا قلت ربها عدوت لانه انسان متعود ان هو يقول الرب فمثل هذا قص القربه فيه بخلاف ما يكون بيقوله الايه على سبيل التعود هو بيسمع نفسه تطلع فقلت خلصت إنما هنا لو قصد أو استحضر النية هنا بخلاف ما يكون إيه قالها على سبيل بريان اللسان به وده موجود يعني مثلاً اللي بيحلل بالنفس صلى الله عليه وسلم هل يستوي واحد يحلل بالنفس وسلم قاصداً تعظيمه مع واحد جرى لسانه أصلاً بالحلل بالنفس وسلم دون قصد تعظيمه ولا غيره هو متعود يا فلان والنبي عمل ليش إسمان سفر الله يعني هو متعود هل يستوي ده مع ده واحد ممكن يكون قاصد ان النفس صلّم له مكان عند ربنا ووجاهه عند الله عظيم وكذا وكذا فبيحلب عشان كده والثاني بيحلب ليه؟ هو جرى اللي سنّه بهذا الحل لا يستويان ده ممكن الله عز وجل يعطو عنه والاخر اذا قصد هذا فلعله يقع في الشرك عاجلا او ايه عاجلا بل هو وقع في ذي الفعل اذا قصد تعظيم النبي صلى الله صلّم بهذا الحل يبقى يتبين مما ذكرناه إن قول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مريء من نوى يفيد أشياء أخرى بخلاف ما قصده بقول إنما الأعمال في النية وفي الحديث اشتراط النية لصحة العباد وقد اتفق العلماء على ذلك في العبادة المقصودة بعينها التي ليست وسيلة إلى غيرها هتجد هذا كثير في كتب التقر يقول لك يا العلماء اتفقوا على وجوب النية في المقاصد واختلفوا في وجوب النية في الوسائل المقصود في المقاصد والوسائل ايه هنا مقصود في المقاصد هنا هو الأمر الذي شرعه الله عز وجل للتعبد به إليه زي ايه الصلمة الصلاة عبادة مقصودة بايه بذاتها فهنا يتفقون على وجوه النية لها قبل وضوء ها حايتين نطبق القعد الوضوء هنا وسيلة ولا مقصد وسيلة لا انا اقول مقصد هو لا مانع ان العمل يبقى وسيلة ومقصد وهكذا الوضوء الوضوء مقصد باعتبار إن عبادة مطلوبة بذاتها ويكفي في ذلك حديث أبي مالك الأشعري الطهور شفر الإيمان طيب لما يكون كورنس في الإيمان أعبادة مستقلة مقصودة ولا لا إذا أعبادة مقصودة بذاتها ولما مثلا يعني كل أعاديث فضائل الوضوء فدل على إيه على إن عبادة مقصودة بذاتها لم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يبقى عبادة مقصودة بذاتها ولا لا عبادة مقصودة بذاتها لكن هنا لما واحد يقول لك ده هو وسيلة للصلاة هيقول إيه إذن لا تلزمه النية لو سلمنا بإن النواية لا تلزم في الوسائل لكن هو وسيلة ومقصد في نفسه إيه وسيلة إيه لأن نفسه الله قال لا صراطة بغير هو فهو وسيلة إلى الصلاة وهو عباده باعتبار الثهور الشرع الإمام وضح كده طيب قال إن العلماء اتفقوا على وجوب النية في العبادة المقصودة لعينه التي ليست وسيلة إلى غيره وحتى ابن رشد رحمه الله اتفاق العلماء على اشتراط النية في العبادات وحتى لاختلاف في الوضوء لاختلافهم في أنه وسيلة أو قصد وحتى بمسين السفاقص رحمه الله أنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية فقال لكم الكلام الثاني لأن فيه هنا نتفعنا الوقت المقصد هو إيه ويعرفنا المقصد هيه والوسائل هي إيه طيب يعني إيه عبادة محضة هقول كلام الأول وضع بكذا نوضح الثلاث قال <تصفيق> إنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية عندنا العبادات بتنقسم إلى قسمين عبادة غير معقولة المعنى القصد من شرعيتها في إيه؟ ابتلاء المكلف يتعبد ويمتفل أم لا عمر رضي الله عنه لما أتى الحجر قال إيه إني لأعلم لا أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت النبي صلى ما يقبلك ما قبلته يبقى دي بنقول عليه إيه عبادة غير معقولة المعنى يعني إيه غير معقولة المعنى إحنا عندنا فيه سبب يتركب عليه ايه حق سبب لترطب عليه حكم إذا قدرنا نفهم بعقل العلاقة بين السبب والحكم نبقى نقول عليها إيه عبادة معقولة المعنى طالما إن نحن قدرنا بعقلنا نستوعب أو ندرك مناسبة بين السبب والحكم اللي تبان عليه نقول عليها إيه عبادة عقلية لأن العقل قدر يوصل ليه المناسبة بين السبب والحكم طب لو ما قدرناش يبقى نقول عليه إيه عبادة غير معقولة المعنى وهي المقصودة بالعبادة المحضة اللي العقل لا دخل له في استنباط المنسبة اللي أوجبت هذه إيه العبادة يعني مثل الصلاة الله عز وجل قال وطبعا لما نقول عبادة المقصودة الأحكام الشرعية عموما يعني الذي وردت بنص الشرع لما انقلت صلى الله عز جل قال أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى بسق الليل وقرآن الفاشل طب أنا ليه بصلي الساعة مثلاً واحدة وليه بصلي الساعة أربعة وبعدين أصلي الساعة مثلاً ثمانية وهكذا وممكن واحدة تكتب إيه أو مثلاً ساعة بدل ما نصلي وقت انتصاف أو وجود الشمس في كبد السماء كنه ممكن نصلي ساعة عشر صور حتى الجو يقول إيه يعني الطرف وخصوصا ان الشرع لا يريد من المكلف فوق فقط بل الشرع امر بالابراض وهو تأخير صلاه الظهر إذا كان الجو حارا جدا إلى قبيل العصر لحد الجو ما يخف او الحراره تخف ثم كان من الأول يشرحها في جو في جو لطيف انما هنا ما تقدرش تدرك المناسبه بين وجوب الظهر في هذا الوقت وهذا, وهذا, وهذا الوقت لكن لما تيجي تسمع قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقضعوا أيديهما تدرك منازمة بين الحكم وسببه ولا لا أي خائنة تستاهل أن نحفظ عليها ولا نقطعها تستاهل أن إحنا نقطعها يبقى هنا بنقول ده حكم إيه حكم معقول المعنى والثاني حكم تعبدي ربنا سبحانه على اراضي ان احنا لماذا نصوم شهر رمضان كأننا ممكن نصوم شعباه او غير لا هو الله عز جل اراضي ان احنا نصوم في هذا الشهر, في هذا الشهر. سواء ادركنا الحكمة او ما ادركناهاش عرفنا فيه مناسبة بين السبب وحكمه او فهنا العلماء متفقون على ان العبادة المحضة الاصل فيها التعبد والامتثال وبالتالي يلزمها ايه نية التقرب الى الله عز وجل أما معقولة المعنى كمثلا إزالة النجاسة عن التوب هل يرزب إنك تنوي إزالة النجاسة عن ثوبك ولا بمجرد إزالة النجاسة تحقق المطلوب مجرد إزالة النجاسة تحقق المطلوب من جهة ولم يتحقق من جهة أخرى إزاي أما من جهة طهارة الثوب فقد تحقق يعني لو انت مسك الثوب كده ووقع من ايدك فباح وطلعته لم تجد عليه نجاسة يبقى ايه حصلت الثهار لكن تبقى الجهة الاخرى وهي نية الاجر الاجر لا يكون الا بايه الا بنية العمل ابتراء مرباط الله عز وجل انا بطهر ثوبي امتسالا لقول الله عز وجل وثيابك بطهر يبقى هنا حصل الاجر بايه بالنية انما الثهارة حصلت بايه بازالة النجاسة بإزالة السبب الموجد له النجاة واضح يا جماعة إذن هنا بقول العبادة إذا كانت معقولة المعنى لا تتقر إلى النية في حصول المطلوب وإنما تتقر إلى النية في حصول الأجل أما العبادة التي نقول عليها عبادة محضة أو غير معقولة المعنى فتحتاج إلى النية في الأمرين جميعا اللي هو تحقيق المطلوب وترتب الأجل معنى واضح واستدل به على أنه لا يطح عوضوء المرتد ولا غسله ولا تيممه لأنه ليس ليس أهلا للعبادة والنية مرتد حتى لو نور دعم هذا وجه الله عز وجل نية صحيحة ولا باطله. باطل لماذا؟ لأنه مطالب بإيجاد ما يصحح نيته قبل أن ينوي وهو الإيمان زي ما بنقول الصلاة شرط الوضوء شرط الصحة الصلاة لكن شرط الصحة الوضوء وصلة الإيمان ما فيش إسلام ليبقى ما فيش وضوء ما فيش ايه صلاة هو الآن وإن كان فروع بفروح الشريعة إلا إنه لو توضى بدون السبب المصحح للوضوء كأنه لم يتوضى ولو نوى بوضوءه هذا التقرب إلى الله عز وجل ولو نوى بصدقاته لو أنفق مثل أحد زهدك ونوى بذلك اتفاق مرضات الله عز وجل ولم يحقق السبب المصحح لي نيته فعملوا ايه باطل واضح واستدل به البخار رحمه الله على أنه لا يؤاخذ الناس والمخطئ في الطلاق والعفاق ونحوهما لأنه لا نية لناس ولا مخطئ وهذا شواهدهم في القرآن كثير لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه فإذا أخطأ طالما أنني مفشني ولا توجه ولا قصد لي الوقوع في الخطأ الله عز وجل يعفو عنه ومن هذا الباب قول هذا الرجل اللي في الصحراء لما قال اللهم أنت عذي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وهذا لا يؤخذ على ذلك واضح؟ وفي الحديث أيضا أن المنوي حاصل وغير المنوي ليس بحاصل إلا مستثنيا يعني اللي ينوي شيء يحصل لكم من ذلك من همّ بحسنة إن الله تعالى حديث ابن عباس ودلط العالم الصحيحين إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة تعملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن همّ بها فلن يعملها كتبت له حسنة كاملة ده معنى كلامنا إن المنوي حاصل ما لم يقطع النية قطعا ما لم يقطع النية طيب وغير المنوي ليس في حاصل يعني لو واحد قدرا او هنقول حمل على فعل شيء معين هو ما نواشى التخرب الله عز وجل ولكن احرى يعني واحد يقول له والله يا كلان أنا كيت وكيت وكيت, وكيت. هنا خرج يعني من باب الإحراج خرد مال دون أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل ولا نحن ذات. فاللي حمل على ذلك الحرح أو من أوش حدقه وعمل فعل معين فنقول الأصل إنه لا ثواب له على هذا العمل إلا ما استثني له لأننا وجدنا الشارع احتفنا بعض الحالات وذا عاد في القواعد إن غالبا ما يكون لها اتفناء فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفت عائشة رضي الله تعالى عنها لما تألك النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي جدعان قالت إيه إنه كل الخصال اللي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبذت للصدير قالتها أثنين تبني جدعان يصل الرحل ويقل الضيط ويعين على نوائب الحق إلى آخر فهل له من ذلك شيء؟ قال لا شيء لأنه لم يقل يوماً رب اغفل لخطيئة يوم دين يعني ما أسلم شيء ومت على كله في حين إن حكم الدلي حزام لما سأل النبس صلم عن أشياء كان يتعبد بها في الجاهلية قال لو أسلمت على ما أسلمت من خير قال رجل كاف والكاف اللانية له أصلاً كيف يؤجر على عمل لم ينوه وعلى افتراض من نواه فقلنا ان اليد ايه فاسفت نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وده المقصود بقول الا ما استثني وفي حديث ابي سعيد الخدري في سن ابي داود وغيرها اذا اسلم العبد فحسن اسلامه فيناشترط ايه شرطين الاسلام وحسن الاسلام كتب له كل حسنة إن كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم يكون القصة يعني كل حسن عمله هو كافر أو في أيام الجاهلية يعمل إيه؟ تحسب له بعد إسلامه وحسب إسلامه وكل سيئة عمله تغفر له ففي النية هنا؟ لا في نية للعمل ولا في نية في الطرق يبقى ذلك فضل الله يؤدي من يشأو ده مستثنى من جملة وإن غير المنوي ليس بحق هم منوشي وحقا له لكن ده إيه من باب التشجيع على الإيمان وبيان فضل الخير وإنه لا ينطفع عن المرء خيره حتى يعني أنه تصلم لما تؤل عن أبي طالب ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوصك ويغضغ لك قال هو سيطاحباح من النار يغلي منهما دماغه ولولا انا لكان في طرك الأسفل منه فلشكئ ما الله سبارك وتعالى يعني من باب بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى ومن ناحية الخير اللي فعلوا أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم خفت عنه بهذا المذكور برك الله فيك نعم يقول يدخل هل يدخل في ذلك أيضا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات نعم يدخل فيه لكن ده فارق بين آه. يعني نحن سلمنا الآن على الكافر فلا شك إن المؤمن من بذ أول يعني إذا كان الكافر يحسب له حسنات اللي عمله هو كافر وهترحى عنه سيئاته اللي عمله هو كافر يبقى المؤمن إذا تاب وحسنت توبته من بذ أول لأن تبدل سيئاته حسنات نسال الله تعالى ان يمن علينا من فضله وفي أيضا وبهنا احكم ان يعني واضح كده ان احنا ايه كده ان انا هتقول انطول ملاحظات دعويه يعني في الحديث ملاحظتان دعويتان احداهما تكرار الحق ليرسخ في الذهني يعني من باب ما تكرر بالكاف ايه تكرر بالقاف وهذه مسألة يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يجعلوها نصب أعينهم طالما أنه يتكلم في حق فإنه يقول ويكرره ويظل عليه داعيا إليه محفزا الناس على فعله حتى يرى ثمرة قوله وجهده بإذن الله تعالى أما الضاطل فالأصل فيه إن يشار إليه لماذا لأن القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها يعني شوف المياه لما تغلب تبقى عماية تتقلب تجيب من تحت الفوء تجيب من تحت الفوء القلوب هكذا وقلب الإنسان والله يعني كما يقال مثل استفنجه يتشرب ما يلقى عليه ولذلك انا أتعجب جدا لحال بعض الناشئة الذين يجلسون أمام الفضائيات أو شبكات الإنترنت أو نحو ذلك يسمعون كل من هب ودب مع قوة الشبهات التي يطرحونها ويقول أنا بتعلم, بتعلم إيه؟ هل انت عندك الميزات التي تزن به أقوال هؤلاء ولا شك إنهم ما خرجوا في هذه الفضائيات ولا ضرزوا هذا البروز إلا لأهداف فيسعون لتحقيقها فهذا يتكلم في التكفيذ والأخر يتكلم في كذا والثالث يتكلم في كذا وذا بيروج لكذا وهو لا حصيلة عنده ولا ميزان يضبط به هذه الأقوال هل هي شرعية والنظر شرعي فكيف يسلم له قلب والعلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا من أدب المناظرة وهو أشار إليه رب العزة صدارك وتعالى في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله متنى وفرادى ثم تتفكروا ليه لأن لو تكلمنا على ملأ وأكرنا بعض الشبهات على الملأ والله لا أنا ولا انت ولا أحد يضمن أن هذه الشبهات هي اللي في بقلب المتنقى أو المستمع لك والحق يضير فرفقا بأنفسكم إخوان يعني ما الذي يحملك الحمد لله عندنا علماء ثقاث اصبح ان يشكك فيه ويتهمون بالعماله واو والاخر واحنا جالسين لهذا او ذاك لا تجد واحد ما عرفش محمد المقديسي لا ابو قسابه الفلسطيني ابو بصير ما عرفش كل بكلامهم منصب على الفكسير والخروج على الحكام وهو الأخيره والعلماء أمثال الدباز والألباني والسيمين رحمه الله تعالى الجميع في ذهان وفي منافقة وفي مداهنة رحمه الله في وفي نفاق وهو حتى يتجرأ أحدهم ويقول تعليقا على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم في مسألة الشيخ كان يتكلم في المسألة تكفير الحكام ونحو ذلك كل وعلى اقتراه أنهم كذلك فما الذي ينفعنا إن شغلنا الناشئة بذلك ونحو هذا فعلق عليها الشيخ بن عسيمين عليه رحمة الله وقال وهي كلمة حق من إمام فقه فحثنا واحد من هؤلاء يقول إيه وانظر إلى أعلاهم كعبا يقول كذا وللأسف يصدق على قول خلاه يعني أصبعوا لما لا يجرحون والشباب يسمعون طيب هل أنت عندك من الكفاءة أنك ترد هذه الأقوى فالأصل أننا في باب الحق نقول ونعيد ونزيد ونكرر حتى يفتل أما الغاصل فالأصل إيه إشارات فقط وهو قول مسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تكرر شان تحتض ومن كانت هجرته إلى جنيه يصبها أمرأة منكحها ما كررهاش تاني فهجرته إلى ما هجر إليه خشة أن تفجت في قلب المرء ويفعائه وراء بخلصه فدفايدة دعوية هامة جدا ينبغي أن ينتبه إليه ولذلك أنا أعجب أيضا من بعض الدعاة أنه قبل ما يرسق عقيدة أهل السن في قلوب أذهان الطلاب يبدأ لهم بالفرق والمدارس إيه؟ الرجل ما عرف اصلا الحق في المسألة تيجي تقول له اهل السنة بيقوله كذا والمرجعة بيقوله كذا والخوارج بيقوله كذا والشيعة الاثنى عشرية والرافضة بيقوله كذا وبعدين ما نأدرك ان ممكن قول المرجعة يعجبه ويا دين الله عز وجل لا احنا هنا نرافق عقبة اهل السنة ونحفظها للنص الأول ونطمئن إنها أصبحت بتسري في عرقهم ودماءهم وبعد كده ممكن من باب عرفتوا الشر رأى الشر لكن لتوقيه وماذا يعرف الشر يفع فيه ممكن وهو ده الأصل يعني شحب زيت راضي للقناة يقول إيه كان الناس يبقى المجموع أو الأكثرية شغلتهم إيه يسألون عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن يدركني يبقى الكثرة تبحث عن الخير لكن الصفوة اللي قلنا إن هم يعني يغلب على الظلم إن عندهم من العلم والفقه واليقين والثقوى والورع ما يحملهم على رب الإيه؟ الشبهة هم دول اللي يتقالوا عنه أو يتعلموه أو يخوض فيه إنما غيرهم السلامة يقول لا يعدلها شيء السلامة لا يعدلها شيء هتقولش أنا بس معه والله مجاني واحد وقال انا أنا في الحقيقة دخلت على موقع كذا داخل على موقع ليدعو الى التنصير فسمع طبعا كيف شبهات كل ما بنها على الكذب والآخرة فجلت كيف كيف يعني كيف المخموط كيف شبهات قوية جدا ده منزع عن دحق بلاسل الله فضاء قال لي وانا قاعد ليه تسيب وقلت نزع عن دحق صحيح لما يكون كذب أكذا ولما يكون كذب قلوا إنا لله وانا أدراك من الكلام صحيح أصلا الناس هؤلاء يروجون بروعتهم بالكذب والتضليم والباطل وهو الأكل ودي شأن أهل الفرع فكيف بأهل, بأهل التنصير فأقول يعني الحذر كل الحذر من هذا عندك علماء اعتقاد تأخذ عنهم وما أشكل عليك ارجع فيه أيضا من باب قول الله عز وجل فتألوا أهل ذكب إن كنتم لا تعلمون وفيه أيضا أن النبسلم لم يقل فهجرته إليه ما معين نوية يعني أكثر اختصارا إني أقول فمن كانت لجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما لهم ألش فهجرته إليهما مع أنه النبي صلى من الأصل عنده أنه أوتي جوامع الكلم يعني الاختصار يميل إلى الاختصار وعدم الإطناب الظاهر والله تعالى أعلم أنه قال ذلك من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم في تعظيم اسم الله تبارة وتعالى أن يجمع مع ضميره غيره كما قال للقطيد بئسا قطيد القوم أنتا فهنا لو قال فهجرته إليهما إذ أجمع مع ضميره غيره وهذا لا يليقه تأدبا مع الله تبارك وتعالى ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى هذا الأدب مع ربه جل وعلا ومن أراد مزيد بيان لهذا الحديث قل يرجع إلى طرح التسريب للحافظ العراقي رحمه الله تعالى فإنه ذكر في توائد هذا الحديث أكثر من ستين فائدة آه. وزاد عليها الإمام العلم ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام طبعاً هذا الكتاب أشر إليه البسام وقال إنه مش موجود لا الكتاب طبع في ما يقرب من 11 مجلد صور بقى 11 مجلد شرح عمدة الأحكام لحوالي 300 حديث يبقى بيجي في فوائدة إيه؟ أيها جماعة هم دول علماء يعني ما تظلش إن الله أحد يعرف نظر خمس ستة فوائد من كده بقى لا يعني أقول دار جاب 60 فائد غيره جاب 100 والإمام النور رحمه الله ذكر أن بعضهم وضع فائد هذا الحديث من ثلاثمائة سائد فيعني طبعا ذلك فضل الله يحييه من يشاهد طيب نكتفي هذا الحديث ولا نضيب عن أسئلة مش الوقت فقط مش كده بالساعة الفائدة طبعا طبعا نحن إن شاء الله لن نصيل هكذا في كل حديث إنما قلت هذا الحديث باعتبار أن عمده فيعني حبينا نوضح بعض فوائده لتكون إن شاء الله عوناً لنا في فهم ما يجد مما يترتب على هذا الحديث إن شاء الله أن بقية الأحاديث فلن نطيل النفس فيها هكذا يعني ولن يكون الكلام إن شاء الله بين الاختصار المخل ولا التطويل المملة إن شاء الله الأخ يقول أرجو تختيف الدرس لأن حضرتك فقل لنا أطوال كثيرة بسرعة فلا نستطيع أن نكف براءة كما أن هذه الأطوال دليغة لا نفهمها وكثرتها تجعلنا نتشتت في الثهن فأرجو التقليل وذكر القلاصة بصيغة سهلة وببطء حتى نكفل أما البص والاملاء فهذا يحتاج الى وقت يعني طويل جدا ولعل ان شاء الله او لعلي بانتهاءتي للدرس اكون قد اديت بعض ما عليا وممكن الكتاب يصور او يعاد كتابته مره ثانيه ان لم يكن واضح هذا من ناحيه من ناحيه الكتاب اما من ناحية المعلومات الكثيرة فالعلى طول الوقت هو الذي ياتي بالمعلومات الكثيره وانا قلت وبعضكم امام المسؤوليه ان لا اسامح احدا مرت عليه لقمه او فائده لم يفهمها هو اللي مسؤول انا لست مسؤوله هو لو وقفنا ناخذ استوضحناها بين مفيش خلاصي العصل ما فيش خلاص يبقى الاصل عند هو ايه عندكم ليست عندي هل يدود جعل أكثر من نية العمل الواحد مثل صلاة ركعتين بنيت سنة الوضوء وتحية المسجد العلماء رحمه الله تعالى على جواز ذلك عملاً بحديث الأعمال بالنيات هذا وحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليرتع ركعتين من غير الفريضة يبقى كأنه هنا من غير الفريضة خرج إيه الفريضة فقط وابقى ما عدا فيبقى هنا جمع بين صراط الاستخارة وإيه وأي سنة أخرى غير الفريض السنة غير الفريضة طالما قلنا سنة يبقى خمار فقالوا من هنا يجوز الجمع بين في العمل الواحد لكن الظاهر والله أعلم أنه ينبغي التفريق بين عمل مطلق وعمل مقيد وإلا لو قلنا بهذا يبقى كان الإنسان ممكن يجمع السنة القبلية مع السنة البعدية وسنة الظهر مع العصر مع المغرب مع العشق مع قيام الليل ونخلهم بالليل كلهم فطبعا هذا لا قائل به إنما هنا نلاحظ إنه لا مانع من الجنعبين النواية المتعددة في العمل المطلق أو عمل مقيد مع آخر إيه؟ مع آخر مطلق أما مقيد مع مقير حلث. نريد توضيح كيفية المذاكرة وطريقة الأسئلة أما المذاكرة هي مذاكرة بمعنى إنك تقرأ الفقرة أو الصفحة حتى إذا استوعبتها ووعيت ما فيها ألمت في يدك قلمك في يدك تلخص ما اتفتت ثم تعاود عرض هذا الملخص على ماذا ذاكرت فإن وجدته تاما فبهو نعمك وإلا اتطدركت ما فاتت وإذا هذا الملخص بمثابة المرجع بتاعك بعد كده أما مذكر من ذا بالقراءة فقط القراءة لا تحصل علما قراءة فقط أما تحصل علم بقراءة لا شوف أنت وانت طالب تتعمل إيه في ناس بتحصم لكن سرعان ما يمسون هينسون إنما اللي فاهم إن شاء الله مش هينسون يبقى التركيز على الفهم وتقييد المعلومات التي استنبطها مع تلخيصها وتقريبها إلى ذهنه كيف رصح الفائدة في الأعمال بالنية والأعمال بالنيات وكيف يكون كل منهما بالمفرد والجمع في كلام السلم مع أن الراوي واحد فقط وهو عمر رضي الله تعالى عنه جزاك الله خير يعني هنا مسألة اتحاد المخرج والمناسبة هو طبعا الصحية, الصحية أن عمر رضي الله تعالى أو أن هذا الحديث لم يأتي من طريق صحيح إلا من طريق عمر رضي الله تعالى عنه فهنا إما أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه لما حدث بالحديث هو الذي نقله يعني نقول هنا عمر حدث بي لكن هل عندنا ان عمر لم يتحدث بي إلا مرة واحدة ثم انه هل يلزم ان عمر لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مرة واحدة ممكن يكون عمر سمعه اكثر من مرة وبعتبار ان سمعه اكثر من مره سمعه على أكثر من لفظ وحكاه أو بلغه على اكثر من لفظ هذا ليس مستبعدا فليس معنى ان عمر اللي تفرغ في روايته ان ما سمعوش الا مره واحده يكون سمعه أكثر من مره بروايات متعدده وممكن يكون ان عمر رضي الله تعالى عنه حدث به, حدث به على الوجهين مرة بالنية ومرة به النيات أو يكون ده من صنع الرواه بعد إيه؟ عمر فكلها احتمالات فعلى فرض أن النفس صلى الله عليه أكثر من مرة وعمر سمع منه أكثر من مرة وممكن يكون غير عمر سمعة جماعة يا القضية ده حتى جاءت بعض الواقع أن النفس صلى الله عليه وسلم خطى باهم بل إن إن عمر خطى بهذا الحديث فبالزاي ما روهوش عنه إلا واحد فقط لأن الهمم ستتوفر للسماع أكثر من توفرها للناقل بمعنى ايه الواء كم واحد ستمعوني كتير ممكن واحد فقط اللي يخرج يقول حاجة من اللي انا قتل ممكن لحد يشقول خاص ولا لا وارد ولا مش وارد فاللي كتير لكن اللي بلغ كام فهنا لا ترابط او لا تنازم بين ها؟ السماع والاداء فممكن يسمع كتير ويقدي قلة وبالتالي لا مانع للنفس صلى لم يكون آلوا على ملأوا سمعه كثير لكن ما بلبوش لمن عمر ومش مانع للنفس صلى الله عليه يكون آلوا أكثر من مرة وعمر سمعوا أكثر من مرة واللي كان حادث على نقل به كده فالأمر محتمل فرأطوا بعض كتب البيان قالوا إن قصر الموصوف على الصفة لا يقع إلا لله سبحانه وتعالى ومثلوا له لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله إحنا قلنا إن قصر الموصوب على الصفة هو نادر حتى لا يكاد يقع لكن هو لا منح إنه يقع يعني مثل قاله قلت الآن لا كاتب إلا زيد لا كاتب إلا زيت أنا أردت بإيه؟ أنا لا أحصر صفات غير في الكتاب لأنه ممكن يقول صفات أخرى ولكن كأن أقول ذا أبرز واحد في الكتاب وأعلم الناس بالكتابة وأسالي بها وهو ولا أخره فلا مانع ان هو يرد في غير الله عز وجل ولكن احنا بناقول لقلة وقوعه او لانه لا يوافق الواقع الواقع لا يصدقه من اجل ذلك بناقول ايه الاولى قصره على الله عز وجل لما نقول لا خالق الا الله هذا صحيح انما نبي صلى الله او الله قال ايه؟ والله خلقكم وما تعملون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صنعه ايه؟ وصنعه فإذا سبارك الله أحسن من يبقى أثبت خلقة للمخلوق ولا لا؟ ولكن شتان بين خلق الخالق وخلقة غيره فهذه من عدم وتلك ليست من عدم والخلق إلى آخره فده لا مانع ولكن نقول ان من قال بذلك يعني لعله قصب بعضهن لا تبارك وتعالى وعدم التشبيه غير هذه قال محمد باش العالم الرباني والذي يربي الناس في العلم قبل تدريسه لما لم تربنا على صغار العلم اولا او هي صغار العلم يقول طبعا اولا هو صغار العلم المقصود بها اصول العلم صغار العلم اللي هي يعني يبدله كل حاجة كده يعني لا طغار العلم المقصودة أصول العلم ومعنى أصول العلم إن هو يبقى عنده عقيدة صحيحة عنده فقص يتعبد بين الله عز صح عنده أدب وأخلاق تتناسب مع خلق وأدب النبي صلى الله عليه وسلم هو في القرآن ونحن هذا يعني يأخذ من كل خير ما يلزمه منه اللي يقولون على فروض الأعيان واحد لا يصبح له أي عمل بدون عقيدة صحيح يبقى يهتم بغير العقيدة وهو عقيدة يعني هباب يداد كما يقول شكل ألباني رحمه الله تعالى هذا لا نعقد ثم إنه بعد ذلك لو عقدتوا صحيحة وعملوا غاطل على ثلاث السن يبقى هنا عمله مردود علي فلابد من كما جمع الله عز وجل والعمل الصالح فلابد من عقيدة مبناها على أو يعني مردها إلى إخلاص الوجهة لله عز وجل وعمل صالح مبنى على الإيه؟ على الفقه طبعا هنا مسائل الفقه المتفوت يعني فيه فقه بدليل اللي هو الفقه المسائل الفقه الموضوعة للتعبد مثل كتاب لي كتاب الشيخ عبد العظيم تحفظه الله كتاب الوزيز مثلا مثلا بالمسائل المتفوت بدليل ده يقدرش فيله عليه فقه ولا الشيخ نفس يقول إن ذاك ذا دا فقه ولكن يقدر يقول عليه إيه تعبد كتاب تعبد مسألة دليلها هي الأداء أنت آه عرفت أن الوضوء واجب بتعمل. عرفت أن الوضوء واجب تعمل عرفت أن الوضوء النساء صلى صفته كيت وكيت وكيت بعيداً بقى عن الأركان والشروق والواجبات والسنن وذا يفضل ولا ما يفضلش وذا يفضل أو يعني يحصل به الإثم مع الصحة كل هذا تفريعات مرحلة او أو مرحلة إيه ثالية أما إذا كان الأخ إن دوري هيكون مجرد قراءة للكتاب اللي هو تيسير العلام وحفظ للحفظ للكتاب الحمد لله أنا على يقيم من إني أمامي عشرات أفضل مني في القراءة وأجود مني للقراءة يعني أفضل مني في اللغة وبالتالي هيقرأه أحكم مني أما طالما إن إحنا تعرضنا بشرح الكتاب فلابد أن يكون في بسيط هذه واحدة الثانية ستتعلق به لا شك ان الناس درجتهم متفاوطة بمعنى وانا اعلم بعض اخواني يجبسون امامي الان على قدر كبير من العلم فهؤلاء لا استديح لنفسي انه فاقول ان يوجد بعض الاخوة الكرام لهم سادقة في الصلبة فهؤلاء لا أستبيح لنفسي أن أخرجهم من الدرس بغير فائد ما ذنبه أن نجتمع معك وأنت في دداية الطلب وهو قد تقدم عنك فلابد أن نحن نمسك العصائم ونستفر اللي في أول الطلب نعطيه ما يفهمه واللي في أول الطلب نعطيه ما يستحقه واللي في أخل الطلب أيضا لابد أن يقل في زائدة وإلا لماذا حضر معنا وهذا استفدتوا في الحقيقة من الشيخ العلامة الشنقيطة رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه أضواء البيانة طبعاً أنا يعني لا أكرم نفسي بشيخ ولا علمي ولا حتى قلام الظفر يعني من الشيخ وإنما أقول أنا استفدت هذا منه الشيخ كان يتوسع جداً في الشرح يتكلم في بلغيات ويتكلم في حاجات يعني قريبة جدا والناس اللي حضرون معاه كان في مجلع في مزجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تلاقي منهم العوام اللي معندولش اي فكرة عن اي حاجة فلما سؤلت هذا قال ما قل العامل هيخذ تفسيري الآية اللي هو المبسط اللي انا اقولك في البداية واللي فوق شوية راجل بتعلوبة ياخد حاجة في اللغة واحد بتاع أدب ياخد حاجة في الأدب واحد بتاع حديث ياخد حاجة في الحديث وهكذا كان النبي صلى الله عليه يعني زي ما جاء في الحديث إذا جاءه جدين فهو أجود بالخير من الريح المرسلة يعني كل من جلس أمامه استفاد هذه يعني نحاول بقدر الإمكان أن نحن يعني نضرب على وطرة بحيث ان لا ننزل تحت خالص ولا نعلو فوق الى احمد يعني ان شاء الله وقلت ان هذا الحديث طبعا يعتبر أصل في كل الابواب وبالتالي يحتاج الى نوع من التوسع والا فيعني في كما قل هنا ان احنا محتاجين لكي ننتهي من دراسه كتاب 15 حديث في الحصه طبعا هذا يعني هيبقى جد عسير ولكن نحاول ان شاء الله يقول هل النية لابد لها من شروع في العمل كأن ينوي رجل فعل شيء حسن ولكنه قبض قبل أن يشرع في عمله فهل يحاسب ويجاز على ميته وهل يدخل دم ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا هو صلم إنه هم بالعمل وعزم عليه وحال بينه حائل سواء هذا الحائل كان موت أو كان أمر دخل عليه أو غير ذلك فهو إن شاء الله مأذور بنيته كل ال... صلما إن حال بينه وبين ما أراده أمر خارج عن إرادته ذا باختصار يقول فهجرته إلى ما هادر إليه ولم يقل فهجرته إليهما فرضا أنه قد هادر لدنيا يصيبها فتكون أهوى عند الله ممن هاجر لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فيزيد الضلام لذا جاء الإفراد وهو أقرب من التثمير أنا والله ما أسهم هذا الكلام ولا قصدت الكلام على مثال الدنيا يصيبها وامرأة ينكحها إنما قصدت عليه قلت فهجرته إلى الله ورسول هو في الأول آل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فنص عرفنا مين الله ورسوله فيمكن ممكن بعدها من باب الاختصار اقول ف هجرته اليهما ده تعليق على هذه الجزئيه فقلت لا ان نتكلم قال فجرته إلى الله ورسوله تادبا مع الله عز وجل لالا لا يجمع ضميره مع ايه مع غيره اما مساله الدنيا والمرأة ف هذه من تلك بناءا درجاء نصيحة لإنسان يريد أن يطلب العلم ماذا يبدأ وعلى من يطلب العلم وما هي طريقة تحصيل العلم يبدأ بحذب كتاب الله على كتاب قولا واحدا لا أقبل غيره ولا أرى من الثلث من دعا إلى غيره اقرأ كتاب الجامع في أداة الراوي وأخلاق السامع للقصيب البغداد إن شاء لك يقرأ الكتاب كل الأن المجلبين ولكن كل فقرة قدامها نجمة أقرأ لأنه يأتي بقوله نجمة وبعدين يأتي بالأدلة على هذا القول الآن أول حجأ أول ما يجب على طالب العلم أن يحفظ كلام الله عز وجل فإن وفق لحفظه فلا يجوز له أن يشتغل بغيره عنه حتى يتفلت منه فإن أمكنه الله عز وجل منه فليبدأ بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذي من أقول إيه؟ السنن المضيعة لأدى الفرائض المضيعة أه والله خصوصا لو عددت وجماعة يعني اهتمام السلب بحفظ السنة كان يفوق الوصف تخيل مثلا لما واحد بقيت من مخلط رحمه الله تعالى يرضى ان يذهب الامام احمد رحمه الله في زي شحاس يلبس فياب راسها ويلبس عطايا ويربس خرق على راسه عشان يروح يوقف مع الامام احمد خلصه معه حديث معه حديثه والتنين والتلاته و جاء من الاندلس الى بغداد عشان يسمع الحديث الناس ولو شكنا الكثرة اللي كانت متتابعة على طلب الحديث يعني أناس المسيريين يقول كنا نطلب الحديث أربعة آلاف صالب وقت أربعة آلاف صالب يطلب الحديث ولذلك يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لما ذكر ان طلب الحديث أصبح الآن مقدماً على جل أو بل كل النواة قال لأن الذين كانوا يطلبونه قبل ذلك كثير وأما اليوم فهم قليل قطوب البغدالي لما أورى التلام الإمام البخاري عليه رحمة الله قال فكيف نقول نحن في زماننا؟ إذا كان البخاري بيشتكي من كل الطلاب الحديث أيام طيب احنا نقول ايه اللي هو الخطيب بيقول كده طبعا الخطيب كان تقريبا في اواخر ال ال100 الثالثه وبدايه ال100 الرابعه يعني تقريبا 390 ل 350 ل 450 نقول ايه بعد 1000 سنه من الخطيب لما كان الخطيب بيحصر على اهل زمانه اللي بيطلبوا الحديد من 1000 سنه ده اللي بيطلبوا ايه وخصوصا كم واحد بينجح في الحديد يعني ابراهيم لحد يقول كنا نطلب الحديث 4000 لم ينجب منا الا اربعه يعني واحد ال1000 فالناس بتتخيل النهارده ان اللي ياخد مثلا كتاب المصطلح يعرف مثلا صحيح من الحسن من الضعيف خلاص يعني كده بقى محقق وبنلاقي طماط والله في المصنفات طماط والامر سهل جدا وده الان من اف التسهيل العلوم من اف التسهيل العلوم النهارده ان كل واحد يعني لم تقلق اثره بعد في العلم تخيل انه بقى عالم وما شاء الله الكتب بدات تنزل تحقيق وتراغي وتشرقيق حاجات كده يعني يعجز البكري عن ذكرها لكن المسألة بقى أستهنة أنا ممكن نهاردة أجي أشرح مثلاً بيقونية أو فيسين مصطلح الحديث أو حاجة اللي أمامي يتخالي أنه هو بقى عالم المصطلح رجل في الأستاذ في الجرح والتعديل هو بيضخل على الكتب يسمي التخريجات التحقيق وهو كله بيسرع من, من الإمام الألباني راح ينوضوطه على او من الكمبيوتر أو غير المتخالي أنه هو كده اللي بيحققه حق... حق... ومسألة تحقيق النصي طبعاً دي لها أي اعتبار فين أرجع كده مثلا لواحد عبدالسلام هارون رحمه الله تعالى واحد دالي مرة يقول لي إيه ده بالله يبقى عرف كده الكتاب محققه الشيخ عبدالسلام هارون رحمه الله تعالى وده طبعا من أقول إيه أعمدة التحقيق العلمي لا يقل أبدا عن محمود شاكر وحمد شاكر وأمثالهم رحمه الله تعالى الجميع فهولا جالي بالكتاب كده برميه كده اتعرف إيه ده وكل واحد يقول لي حققه الكتاب من الكحريم صار بحين؟ يعني ده مش محقق؟ عشان الشيخ فبيقولش يخرجه البخاري بكذا حديث كذا وطبع كذا, كذا وإتقال إيه لك عشر صفحات ملخصهم إيه؟ رواق أصحاب الكتب يعني ممكن واحد رجل قال لي يقول كده ماذا رواق أصحاب إيه؟ السنن فإن هو عايز بقى أصحاب السنن أبو داود في السنن كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا والتلميذي باب كذا حديث كذا وخلص ويبقى فيه عشر صفحات كده مستوبين في تحديث الحدي بناء على شاف النظام الصحفي تحقيق تحقيق مصري قد مش تخريج حديث ان اصبحت الان الكمبيوتر بتجي بالصوابق فإن انت تسلل العين وجاك مثل ارجع كده للصحيح اللي في اصل من اصعب الكتب اللي ممكن تستخرج منها معلومه في حد ولما اعدت في ذلك قال تصدق ان تناله الأه... اي في المتطاولين على العين يعني هو بوض كتاب وتبويض غريب وعاجيب وصعب كده عشان ما فيش حاجة من أهل العلم المتخصصين يبصوا فيه يعني ممنوع أي واحد مش متخصص يقرب منه هو قصص كده لو لبقى الإحسان لتبتد صاحب الحدان ما كناش علفنا نوصل منه لشي فتسهيل المعلومة قابل وهو السحفة مهوش مش في مصلحة بالطبع ليه لأنه هو بيتخيل أنه أصبح حاجة وبالتالي ب ايراد اختبار يقول اصابني الفتور ولا اقدر على شهوتي وكنت اصلي وانا مطمئن القلب ثم اخذ يقل الاستئنان حتى يغيب اصلي الصلاه واقر الصلاه في مش علاجها او طبعا يعني الكلام خارج عن الدل شويه ولكن أولا يعني علاج الشهوة أني بقى في شهوة أعلى من الآخر في شهوة هذه الشهوة لا تطرد إلا بشهوة أعلى منها فإذا كنت تجتهي شيئا من أمور الدنيا فاجتهي مثله من أمور الآخر هذا أعلى وأحسن وأنجح علاج في القضاء على الشهوة لأن لا توجد شهوة في الدنيا أبدا إلا ويقابلها شهوة أعلى وأضطل وأضطى منها في الأخ ومهما عظمت هذه الشهوة لو جاز لنا أن نشني النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم شهوة فهو أعلى الشهوات درجة ان جاز لنا أن نشني شهوة من باب إنسان يشتهي أو كل إنسان يشتهي إنه ينظر الى وجه الله على الزرق اي شهوة دون ذلك انصح التعبير او جز التعبير فهي لا تسوي شيء اذا وطن المرء نفسه على ذلك ان كل شهوة عنده تجره للكلف يجيب شهوة تانية تجره للامام هيثلت ان شاء الله ده باستطر شريد يعني وإلا فيش رفل الشيخ محمد يعقوب حفظ الله كيف تواجه الشهوة فيرجع اليه او يسمى ان شاء الله فليجوز ان نستغسر بنيت الشفاء من المرض نعم فقلت استغسروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويا قوم استغسروا ربكم ثم توبوا إليه ها؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمع ويأتي كل ذي فضل فضل أيه نعم بذلك الله خير فهذا لا مانع لأمن الطاعة سبيل إلى يعني من أحسن لا يتوسل به إلى الله عز وجل الأعمال الصالحة لا سيما إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل وبعدها يكون الشفاء إن شاء الله سواء ذكرته أو لما تذكره ما هاجر إليك هذا حصر مطلق او حقيقي يعني إيه ما هاجر إليك ما هاجر إليك فيها ناس بإيه الحصر اللي هنا في قصة العبد الذي فقد دبته في البادية وحينما عثر عليه قال الله أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وفي رسول صلى الله عليه وسلم إن العبد من صحة الله لا ينطق لها بالاستهوي به في ناب جهنم تبعين خريف ما الفرق بين قول العبد الذي أخطأ من شدة الفرح وبين الفرق بينه بي سما والأرض ده أخطأ من شدة الفرح يعني ما فيش لا قفض ولا تبكير ولا غيره إنما الآخر مستهيل بالكلمة التي يقولها فقوله من سقط الله هذا من أسوأ ما يبين حال العبعث يعني يصب المرء إلى حالة من السوء لا مثيل له لأنه يمكن أن يستدل بالكلمة التي تخرج من اللسان على رضا الله عز وجل عن العبد أو سخط عليه أنت ممكن تستفق بكده شوف الكلمة التي تقرب منك شكلها إيه إذا كانت طيبة يبقى أنت على سبيل هداية وإذا كانت خبيثة يبقى أنت على سبيل ضلالة فهو الحديثة دليل على كده إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يعني لولا أن الله عز وجل صاخط عليه لما تكلم بهذه الكلمة لأن لو ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه ويعمل إيه فيعصم من الزلل والقطع ونحو ذلك ولا لا فمعنى إن نتكلم بكلمة لا يلقي لها بلا وهي كلمة كبيرة كلمة كفر ونحو ذلك يبقى دا دليل على صفة الله عز وجل عليه وليس معناها إن هو خرجت منه بدون قصد ولا كذا لا دا فيه تعملت له بخلاف الآخر لم يتعمل إنما ده السهام به قالها وظن إن هي ولا حاس من باب إنما كنا نقوض ونلعب هم قالوا إيه ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أجباً بطوناً وأرغب عنده اللقاء أهمهم على بطنهم فقط إنما عندنا الحرب لا لا لا لا طيب هذه الكلمة لما قادوها قالوا كم إيه؟ بنتسن فاشنسوا طريق الطريق قويل فبنحاول يعني نضيع الوقت بنتسن فنزق الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كلنا نفوض ونلعب مش أظن أي حالة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعدلوا قد كفرتم بعد إيماني أرغب بطونا وأشفى عند اللقاء بزيط الله نرجو أن نعرف ما الفرق بين الروكنا والشرط أنا قلت الروكنا بيكون جزء من أجزاء الشيء المطلوب يعني نقول الصلاة فيها أركام أركام هيه القيام الرقوع سجود التلفة بين السجدتين إنت شاو وضعت درق يعني إيه؟ المسجد ده مكون من كمرس أربعة أركان ممكن يكون مكون من ثماني لما يكون مثلا آه. آه. آه. آه. فهنا مكون من أركان أركان ديت يعني الأجزاء المكونة لهذا المسجد أما الشر فهو أمر لابد منه خارج عن الإيه؟ عن الأجزاء المكونة لهذا الشيء ولكن هذا الشيء يبسل او يبسل بإيه؟ بفقده فقلنا الحكم فهم واحد إنه يلزم من عدمه العدف أما الشرق خارج عن الأجزاء المكونة له والرقم داخل في الأجزاء المكونة له رجاء إعادة ما قصده البيضاوي في تعريفه ما هو الإيمان لغة إعادة نفس الذات والنجاز الأقرب والأبعد اللي قلنا البيضاوي رحمه الله ذكر في التعريف معنى مية لغة إنها مرتف القصد وفي للصلاح اندعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب خير أو دفع در دفع الايه للصلاح أما في الشر إنه هو بيعمل هذا لماذا بقضب التقره عز وجل وامتثال أمره يبقى النية هي توجيه الإرادة نحو الفعل اتغاء مرضات الله عز وجل وامتثال الايه وامتثال الأمر كلام وضع في التفريق من المعنى اللغوي والابطلاح والإيه والشرح أما الإيمان فالإيمان إما أن يريد كلمة إيمان إما أن تريد متعدية أو غير متعدية فإن وردت متعدية بالباء أو إلى أو نحو فذا آمنا قل آمنا بالله وكذا وممكن تأتي غير متعبية وهي سواء أثت بهذا المعنى أو ذات فتعني التصديق إذا جاءت غير متعبية وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا دي متعبية بالإيه؟ بالله وممكن تأتي غير متعبية في معناها إعطاء الأمان يعني إذا جاءت متعدية يتأتيها التصديق غير متعدية أفاها إعطاء الأمان والمعنى ده راجع لده لأن من صدقك فقد أمنك من المقالب دي من نحية إيه؟ من نحية اللغوي وبعض العلمات الشيخ بن رحمه الله يقول تعليقا على قول البعض إن إيمان معناه التصديق أو مطلق التصديق لا هذا الكلام غير صحيح لأن وما أنت في مؤمن لنا لو حملناها على مصدق لنا يبقى الكلام فيه تكرار أما الأصل في معنى الإيمان اللغوي القبول ولا هواتف اللي همنا قلنا النجام في اللغة أما في الاصطلاح فالعلماء الصلحوا على إن علماء أهل السنة الصلحوا على إن الإيمان قول وعمل يزيد وينص ده تعريف الايه الصلاحة أما شرعا هو ايه زي من الصلم عرف الإيمان بالله ونأكد وكذب ورسل واليوم الآخر نفيذ ذات قلنا, قلنا الآن لا عندما تقول لا أحد في البيت يعني البيت خالي تماما واضح كده نحن نفيذ وجود أي ذات في هذا المكان لكن عندما أقول مثلا لا صلاة صلي فإنك لم تصل او لا صلاة لمن لم يفعل كذا هو صلى ولا مطلعش ذات الصلاة موجود لا صلاة بغير طهو هو صلى ولا ما صلىش صلى ولكن لما نفينا هنا نفينا ايه ما نقدرش يقولنا فينا الذات لأنه صلى ولا لا يبقى هو الذات موجودة ولا مش موجودة الذات موجود يبقى ما نقدرش أقول الصلاة ذاتها مبقود ولكن اللي أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو الصحة يعني لا صلاة صحيحة بغير وضوء الأولى لا صلاة يعني ما فيه الصلاة ذات الصلاة من فيه أما هنا فيه مقدر محذوب وهو لا صلاة صحيحة بغير وضوء فإن لو قلنا مثلا على قول الجمهور إن فراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية سنة مثلا أو لا يلزم ونرى هنا ناس معا سلم نسلم لا صلاة بغير لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اللي هيقول قرأة الفاتحة واجبة يقول لا صلاة صحيحة واللي هيقول قرأة الفاتحة ليست واجبة يقول إيه؟ لا صلاة كاملة زي ما قلنا مثل الإيمان لما نقول مثلا لا إيمان لمن قال عزير رحمه الله يبعد نفسه إيه؟ ده صحه الايمان نفي صحه لما نقول لا ايمان لمن جنى لا يجزئ الزاني حين يذمه هو انا خدها احنا وقلنا معناها لا ايمان لمن جنى يبقى ده ايه لو قلنا هنا لا صحه الايمان يبقى معناه ان احنا كفرنا بالمعصيه طيب نقول إيه؟, ايه لا ايمان كامل يبقى اتفقنا من نافي الصحة إلى نافي الكمال وهذا الترتيب المنطقي اللي احنا قلنا هنحتاجه في حاجات كتير الاول نافي الزت ده صعب جدا طالما وجد الجزء الاكبر المكون لهذا الشيء طيب بعدها يبقى عندنا الاول نافي الصحة وجدنا قرينة تحوله من نافي الصحة إلى نافي الكمال يبقى نقول بنافي الكمال ده رجاء شرح قاعدة النافي مرة تانية احنا قلناها قبل قول الشارح ما معنى كلمة ينبغي من ناحية الوجوب وعدم ينبغي كلمة وسط يعني زي كلمة نشرح يعني تجد الإنسان عندما يختلط عليه الأمر مثلا تشرح القسمية عند الوجوب يبدأ عمل ايه مثل عثام مصدر أن كلمة تشرح فيها معنى الوجوب وفيها معنى, معنى الاستحباب فكثير من الذين يخرجوا من المسائل الثلاثية تعملوا ايه؟ يقولوا كله يأكد كلمة تحتمل المعنيات وما تخرجش عنهم يمضغ يمكس الكلام ممكن تحمل الإلزام وتحتمل الإيه؟ غيره وإن كانت إلى غير الإلزام أقرب لأنه طبعاً ليس ستكون في قوة يجب او يلزم او نحمد ذلك هذا هو أقوة على الأعلم وصلى الله وسلم وبركة على الإله وصلى الله عليه أحد إخواننا يقول أود أن تعلن براءة من كلام نسب إلي في علمائنا وأحب أن أقول أني أعتقد أن الإمام في المباد والإمام الزعثيمين والإمام الألباني أشهر أو أنهم علماء أهل السنة في زمانهم وهم حسنة الأيام وبركة الزمان ومجددين شباب السنة وأنهم سلفيون على الجادة فذلك حفاظا على القلوب وعدم التنافر وأن ذلك يعتبر قدح لي محمد أحمد قاسم والله إذا كنت تعتقد ذلك فعقدتك تنفعك وأما إذا كنت هتعين حكم على هؤلاء فبئس ثم بئس ثم بئس إلى قيم السلطة المين هني والنمس والغير والغير عشان نحكم على هؤلاء يعني إذا كان سبحان الله العظيم يعني يجب أن كل واحد يعرف قدره سأقول الإمام ابن بازت من الألباني هم وهم وهم إلا إحنا في بلع... يعني نرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله يحضرنا في زمرتهم لما نحتبهم عليه من خير إن شاء الله وتعالى لكن يعني الأدب يفضي مثلا يعني شبقيه ابن مخلب لما جاء في هذه إلى إمام أحمد طبعا هو وجد من؟ يحيى في المسجد والناس ما سامعين حاولوا عاملين يسألوه كذا وكذا فبيقول له يعني هو قاعد اساله عن فلان يقول له في كذا و فلان فسلم قال له احمد بن حمبل قال له ومثل يسال عن احمد احمد امام الدنيا مع ان هما الاثنين كانوا ايه قرانا ده بنقدر نقول احمد بن حمبل قرين يحيى بن معير مين لك اللي وربما كان يحيى ابن محين اهتمامه به الحديث والعلى الوجير في وقت من الأوقات أهم من اهتمام أو أعلى وأوضح من اهتمام بمحين بدليل الإمام أحمد رحمه الله كان يختلف مع يحيا أفن معين ده يريد إن هو يحضر حلقة الإسحاق لأنها فيها حديث وعلو وإستاذ وكام شاكيه والإمام أحمد يحضر حلقة مين؟ الشفع عشان ثق وقول له إن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا وإن فاتك حديث بعلو وأدركه بإيه؟ بنزول أنا مسمعتش الحديث مثلا من عمر مسمعه من مين؟ من زي؟ عن عمر إنما لو مخدتش او أو مخدتش يعني الفهم الساعة الشفعي ما فيش شف عدال يفهمني زي ما هو فاهم شوف تنفقه وعقله ده فناس ني تسال عن احمد اللحام بداي انا الدنيا يعني اعتبرها عيب فيجي النهارده واحد يقول لك ايه رايك في احنا ما هينا عشان نسأل. فاحنا نسال او يسال عنا لا نسال عن غيرنا لازم كل واحد يعرف قدره كويس جدا يعني شوف مثلا الشيخ مصبر عليه رحمه الله تعالى لما كانوا بيسالوه في مساله يعني تقبيل اليد يد. تقبيل يد العالم قال له هل وجدتم عالما يا شيخ عالم قال في الروض ده كده احنا عور في وسط الاميان ولا اراكم لا الاسف النهارده بقت تعمل حاجه غريبه جدا تجد الناس يعني كل واحد ربنا صحيت عليه انا كتبت له شويه بروز ولا حاجه ده عمال يبص راسه ده عمال يبص ايديه ده عمال يبص رجليه يا جماعه انت بتفضل تقول لك تقبيل يد العالم سنه مش بقى عالم هو في العلماء والله الذي لا إله إنه هو الأولى فعلن خلو الجو ما كان لمثلي ولا يعني نظرائي إنهما حتى يجلسوا أمام العلماء يتعلموا منه مش هقول يعلموا بقى لكن هو إيه يعني ولكن البلاد إذا تشعرت وصوح نبتها رعي الهشير أول كده ثلاث فعلن شئير الله كده فجاملون عرح من الهش فيعني في اللي يتكلم يجب ان يكون عارف قدره كويت ويكون عارف ايضا قدر مين اللي يتكلم عنه فليس لنا من لم يجيل كبيرانا وهذا ايضا جزاك الله خير الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب أهل السنة الامتحان بالاشخاص ليس من مذهب أهل السنة يعني عمي عندما قالت امتحن مين و مين؟ حاجه اقول لك انت ايه في الشيخ ابن باز؟ طلعت الشيخ رافع ان كان راي في الشيخ مش عارف مين. إيه ده؟ هو مين؟ طب اهدى هو ديننا بقى كده ومين اللي انا بساله؟ ده بقى اللي يعني بصراحه بيصور الدم انا بسال مين؟ انا رايح اقول له يا شيخ فلان انت ايه رايك في الشيخ فلان؟ يعني قلت له طب فانت جاي تقول لي يا شيخ احمد في الشيخ ابن باز؟ بص خلاص بقى فالمهم يعني, يعني الامتحان في الأشخاص ليس من نظر أليسون ده أول حاجة الحاجة الثانية مين اللي بيمتحن ومين اللي بيمتحن وبيمتحن بمين هو يعرف عن الشيء أنا والله لدي لأيله لول لما في أول مرة رأيتها شيء الباز أنا رأيت منه موقفا لم أره من غيره ولا أظن أني سأراه في غيره شيخ رحمة الله تعالى يعني أنا والله انا عارفها ازاي يعني الموقف شديد جدا رحنا نشوف في هذا الوقت كان عنده سفير مليز السفير مليز فقدر الله ان كنت انا الناس منه فقلت له يا شيخ كده قال لي ادخل معه انا به يضع يده على كتفي ويأخذني ونجلس خمسة على قبلية واحدة الشيخ الدمداد والسفير بدأ عندونيسيا وانا وثمين ثانية بناكل في حتة واحدة والشيخ أعمى ومع هذا كان يتحسس الطعام بيده ويحاول أن يقرب مننا الأكل كل واحد عنده فنة خمسة الأعداء على الطبية بيعملها مين؟ والله يعني شعرت بحنان لم أشعره من أبيه إلا أني منصلة ولا تبعد معه السفير وقعد لواحد يا رجال أني أردت ممكن أن تذهب لواحد ولكن ما عليك أن تكون معه السفر فإن أنت قدام الخامس بأي وإلا أنت لم تصل هذا يعني إيه؟ لما قالوا أحد الناس يسأله وهو جالس في السيارة وبدأ أعملها وأنا بحاول يعني حاولت أن أنا أقال لي ده